Waduwal Aisy bin Umar ya maya bani Israel, inni Rasulullahi ilaiqum mufdul lima bina yaday min Taurat, wa mubashirah b Rasulillah, yati min bagus muah Ahmad, falam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 وَاللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمٌّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَا وَدِينِ الْحَقِّ لِيُضْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ يَا تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهبون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون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 اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيب وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ